والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد الله من الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله لأن المنع لحقه فجاز بإذنه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله ما يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه قال وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله تقدم لنا ان الراهن الذي هو ما الدين الذي له على الراهن وتقدم لنا أن الراهن لا يجوز له بيع الراهن ولا يجوز له هبته ولا يجوز له جعله صداقا ولا عوض خلعا وأنه لا يجوز له أن يعتقه ولا أن يوقفه ولا ان يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف التي تنقل الملك لانه حبس لحق المرتهن اذا جاء الراهن الى المرتهن وقال يا اخي انا رهنتك داري هذا او ارضي هذا او ناقتي هذا او سيارتي هذا وانا في حاجة ماسة الان الى بيعها فهل تأذن لي انا في حاجة ماسة الى ان اهبها لابني لاخي لزوجتي لغرض من الأغراض انا في حاجه لان اوقف هذه الارض ليعمر عليها مسجد الحي قائم وليس فيه مسجد وهذه الارض هي انسب المواقع لتكون مسجدا لانها متوسطه فامن ان تأذن لي لأوقفها مشكك وانت ان شاء الله اسددك حقك فقالنا باس بيع الرهن او هب الرهن لمن شئت او اوقف الرهن في اي طريق من طرق الخير التي ترغبها انا لا احول بينك وبين الثواب إن شاء الله وأنت ستسدد الحق الذي عليك وما دام أنك تريد وقف الأرض فأنا لا أحور بينك وبين الوقف فاذن هل له أن يقفها هل له أن يهبها لابنه أو لزوجته أو لأخيه هل له أن يبيعها لسداد دينه وقد اذن له المرتهن نقول نعم له ذلك لان كل ما تقدم فيما قلنا انه لا يصح ان يتصرف فيه لانه حبس لحق المرتهن والمرتهن اذن في هذا فلا يمنع من التصرف حينئذ اذا لان المنع منه لحقه لحق من لحق المرتهن فجاز باذنه ما دام انه اذن في التصرف فيجوز التصرف نعم فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الإذن قال له يا أخي أريد أن أهب هذه الأرض لابني الوحيد ما عندي غيره وهو يريد أن يقدمها لصندوق التنمية ليأخذ قرضا للعمارة عليها فهل تأذن لي في ذلك قال نعم أذن لك ما دام أنك هذا غرضك فأنا لا أحوض بينك وبين ما تريد فأذن ثم إن الرجل سعى في هبتها لبنه وقبل أن يهبها ويسجل هذا جاء من جاء إلى المرتهن وقال إذا أذنت له فاعلم أنه ليس عنده شيء ما عنده إلا هذه الأرض يهبها لابنه فيضيع حقك قال لا أنا ظننت أنه غني وأني إذا أذنت له لأنه سيوفيني حق من ماله قال ما عنده مال ما عنده إلا هذه الأرض التي هي مرهونة لك فإذا أذنت له وهبها لابنه والابن سيرهنها عند صندوق التنميه فما يبقى شيء يسدده كايا قال لا يا اخي ما دام الامر هكذا بلغه باني سحابت الاذن عدلت انا اذنت وظننت انه يتمكن من التسديد فإذا به تبين أنه لا يتمكن فلا أنا سحبت إذني في بيع هذا الرهن أو في هبته لابنه أو في غير ذلك فما الحكم يقول سقط الإذن كان لم يكن فلا يوجد له أن يهبه حينئذ سقط حكم الإذن نعم فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل رجع المرتهن رجع عن الإذن أتاه من أتاه يوم الجمعة فقال إنك أذنت لصاحبك ان يهب هذه الارض لابنه وليس عنده عطار سواها فاذا وهبها لابنه ضاع حقك فقال لا يا اخي ما دام الامر كذا انا رجعت على الاذن اليوم الجمعه انا رجعت على الاذن لا يهبها لابنه ولا لغيره بل تبقى رهنا حتى استلم حقي ما تبلغ الراهن يوم الجمعه ولا يوم السبت ولا يوم الاحد وانما ما تبلغ الا يوم الاثنين ذهب الى المحكمه وكتب التنازل عن هذه الارض لابنه فلان فصارت ملك لفلان متى حصل التنازل يوم الاثنين ومتى رجع عن الإذن يوم الجمعة لكنه لم يعلم لما صار يوم الثلاثاء علم الراهم بأن المرتهم عدل عن الإذن متى عدل يوم الجمعة يقول أنا ما تبلغت الا يوم الثلاثاء وتنازلت عن الأرض فأصبحت الأرض في ملك ولدي بسك من المحكمة فأنا ما علمت إلا بعد التنازل وسحب الإذن قبل التنازل ما الحكم قال رحمه الله فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل يعني تنازل فهل يسقط الإذن يعني ترجع الأرض وتبقى رهن ويسحب الإذن ويلغى السك الذي أصدر باسم الولد فهل يسقط الإذن فيه وجهان الوجه الأول أن الإذن يسقط لأن الرجل رجع يوم الجمعة والتنازل حصل يوم الاثنين فهو تنازل بعدما رجع المرتهن عن ابنه فهو تنازل عن شيء غير مأذون له فيه قال لا يصح لا يصح ويلغى التنازل الذي صار للابن هذه رواية الرواية الأخرى ان الاذن هذا صحيح وان الراهن تنازل بناء على ان له حق التصرف فهو تنازل لان المرتهن قد اذن له فتصرفه تصرف صحيح أذن له في التنازل فتنازل واصبحت الأرض الآن باسم الولد وقد يكون أن الولد باعها أو رهنها في موضوع آخر أو تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف قال ينفذ الرواية الثانية الرجوع عن الإذن لا اعتبار له ما دام أن الراهن لم يعلم وتنازل وهو يظن انه ما دون له في التنازل فالرجوع من المرتهن لا اعتبار له وقال فيه روايتان بناء على عزل الوكيل بغير علم الوكيل إذا عزل وعلم ما صح له التصرف أي نوع من أنواع التصرف لكن عزل وهو لم يعلم بأنه معزول فتصرف هذا فيه روايتان وكذلك هذه الاذن فيها روايتان رواية تقول إن هذا التصرف فضولي ولا اعتبار له لأن الرجل معزول عن الوكالة مثلا الرجل وكل زيت في بيع داره زيد عرضها للبيع بدى لصاحب الدار ان يسكنها فذهب الى المحكمة او كتابة العدن لالغاء وكالته التي كتبها لجايد ألغى الوكاله يوم الاربعاء قبل نهايه الدوام ذهب الى المحكمه او كتابه العدل حسب ما الوكاله صادره منه فقال اني وكلت زيد في بيع داري والان اخشى ان يبيعها فانا اعزله لاني اريد سكناها فعزله يوم الاربعاء عنده الدار معروض عن البيع جاءه من جاء يوم الجمعه فاشترى منه الدار بناء على انه وكيل وهو لم يتبلغ بالغاء الوكالة لان التهميش على الصك يحتاج الى اجراءات لا تتم الا يوم السبت فالرجل باع يوم الجمعه وهو معزول يوم الاربعاء فهل ينفذ العزل ولا يصح البيع ام يصح البيع ولا يعتبر العزل الا بعد علم الوكيل الوكيل ما علم هذا في روايتان احداهما تقول يصح العزل ولو لم يعلم لانه اذا تصرف في هذه الحال فتصرفه فضولي تصرف فيما لم يؤذن له فيه انتهت وكالته يوم الاربع وهو باع يوم الجمعة فهو باع بيعا لا يصح له ان يبيعه الرواية الثانية تقول لا بيع صحيح لانه يلزم ان يعلم لكن اذا اعطي اذن وتصرف ثم جاء بعد ذلك وقيل له قد عزلناك من قابل لا هذا ما هو مناسب لأن هذا قد يترتب عليه أمور محرمة قد يترتب عليه حل أبضاع فروج فما يصح عدل الوكيل إلا بعد علمه واطلاعه حتى يكون تصرفونها قيمة له فمثلا قال إذا عزل يوم الاربعاء ولم يتبلغ ثم باع يوم الجمعة أقول بيعه صحيح لأنه ما تبلغ بالعزل وعنده العصر الذي هو الوكالة فالبيع صحيح وربما إن الذي اشترى يوم الجمعة باع في نهاية يوم الجمعة على آخر وسلم القيمة ثم الآخر باع على ثالث والسلم القيمة فلما نربطها العالم ونشغلهم ونؤذيهم ونؤذي المحاكم بالمطالبات لا البيع صحيح والتصرف صحيح لأن الرجل تصرف بناء على أنه مأذون له شيء آخر قد يكون الرهن هذا أمه فمثلا بيعت هذه الأمه أُلِن في بيعها فبيعة فاشتراها رجل فوطئها فحملت منه بولد حر ثم يأتي المالك الأول يقول لا البيع كله صغاطل رد علي أمتي لا ففي عزل الوكيل ثم تصرفه قبل علمه بالعزل روايتان يعني خلاف فيها قولان ومثل هذه المسائل التي فيها خلاف كما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف يحضران أمام القاضي والقاضي يسمع من هذا ومن هذا ثم يجتهد بما يراه مناسبا وحكم الحاكم في المسألة الخلافية يرفع الخلاف والقاضي من ان يسأل هل الذي أفرغ له الأرض هل أوقفها هل رهنها هل تصرف فيها أم لا تزال في يده الذي بيعت عليه الأمة هل وطئها هل حملت منه هل كذا يسأل ثم يجتهد ويحكم فإن لم يعلم بالرجوع حتى, فهل حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه من المعلوم ان الوكيل اذا عزل وعلم فلا يصح ان يتصرف لانه انتهى لكن اذا تصرف بناء على الوكاله السابقه ثم تبين انه عزل قبل ان يتصرف فهذا محل الخلاف اما اذا كان قد تصرف قبل العزل وظن العازل له أنه لم يتصرف فهذا لا إشكال فيه أنه نافذ تصرف الوكيل قبل العزل نافذ نعم فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما تصرفه وبطل الرهن لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع فان تصرف من هو الرهن بإذنه فيما ينافي الرهن قال له أذنت لك في بيعه أذنت لك في رهنه إلى آخر أذنت لك في هبته لابنك من البيع والعتق قال أذنت لك في عتق الأمة صح تصرفه وبطل الرهن صار الدين بدون رهن والتصرف هذا صحيح سواء كان بعتق أو بيع أو هبة أو أي نوع من أنواع التصرف لأنه أذن له في ذلك فصحى وبطل الرهن يعني صار الدين لا رهن فيه حينئذ ولا يبطل المال المال في الزمة لكن يبطل الرهن لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه أذن له في البيع فذا بطل الرهن ونفذ البيع الذي أذن له فيه نعم فله ثلاثه أحوال أحدهم. إلا البيع فله ثلاثة أحوال بيع إلا إذا أذن له في البيع قال له يا أخي أنا رهنتك أرضي هذا وأنا أريد أن أبيعها الآن هل تأذن لي؟ قال نعم اذن لك لكن يا اخي اعلم ان الدين حل فبيعها وسدد وهي ارضك او قال الدين بقي عليه شهر فانا اذن لك في البيع بشرط ان تعطيني حقي كيف اذن لك تبيعها ويبقى حقي عائم ما في شيء لا يقول باقي على حقك فترة قال نعم باقي فترة لكن الشرط انك تعطيني حقي او تعطيني القيمة تكون رهن لو ما شددت او قال اذنت لك في البيع وسكت ثلاث حالات نعم فله ثلاثه, ثلاثة أحوال, احوال احدها ان يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه غيره من غيره يعني قال له يا اخي اذل في بيع الارض التي ره أنت قال لا باش اذنت لك لكن الدين حل امس فانت بيعها فاذا باعها قال اعطني قال انت اذنت لي في البيع نعم اذنت لك في البيع من شان اعطني حقي والدين حل امس فما يسوق ان تتصرف بالقيمة قبل أن تعطيني حقي هذا إذا كان الإذن في البيع بعد حلول الدين فيجب أن يسدد الدين سواء سدد من قيمة هذه الأرض أو من غيره المهم أن يسدد لأن الدين حل والأرض بيعت فيجب سداد الدين على الراهم ولا سواء كان سدده من قيمة الرهن او من قيمة غيره نعم لان مقتبر الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه لان اصل الرهن مش الغرض منه الغرض منه ان يباع ويسدد منه الدين وقد حل الدين فيباع الرهن ويسدد نعم الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين وفي هذه الحال إذا باعه قبل حلول الدين إما أن يكون بشرط قال نعم أنا اذن لك لكن شرط ستدري أو يبيعه أو يأذن له بإذن مطلق يقول بيعه والدين باقي على حلوله ثلاثة أشهر فقال بيعه هذه حالتان الحالة الأولى إذا أذن له في البيع بعد حلول الدين فيجب أن يسدده الحالة الثانية أن يذن له في البيع قبل حلول الدين وهذه لها حالتان الإذن في البيع قبل حلول الدين لها حالتان إما أن يأذن بشرط أو يأذن بغير شرط إن أذن بشرط لزم الشرط وإن أذن بغير شرط فلا يلزم ويبطل الرهن حين إذن نعم. الثاني الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق لأنه أدن له في البيع والإذن في البيع هذا ما يلزم منه السداد لأن السداد باقي على ثلاثة اشهر ولا يسوء لصاحب الحق ان يطالب قبل حلول الاجل وقد اذن في البيع قبل حلول الاجل فيباع ويتصرف الراهن في ملكه نعم الثالث الثالث ان يشترط أن يشتري جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه فيصف البيع والشرط أو, او او تعجيلا الثالث أن يشترط الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه أو تعجيل سمن دينه من ثمنه أن يشترط جعل الثمن رهنا أو تعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع الثالث يقول أشترط عليك أحد أمرين أشترط عليك إما أن تجعل القيمة عند زيد من الناس متى ما حل ديني يعطيني حقي أن تجعل الثمن رهنا أو أن تعجل حقي أنا اذن لك في البيع لكن على شرط تعطيني حقي نعم الثالث أن يشتري تجعل الثمن رهنا وتعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله فإذا شرطه يعني قال له سددني ورضي الراهن أن يسدد قبل حلول الأجل صح ولازم أن يسدد من الثمن لأن المسلمين على شروطهم يقول أنا أذنت لك بالبيع لكن على شرط أنت تستفيد وأنا أستفيد أنت تستفيد من قيمة أرضك لأن الأرض ملحونا مثلا بمائة ألف بينما الأرض تساوي خمسمائة ألف فأنت بيعها بخمسمائة ألف وتسددني حقي وتأخذ بقية حقك تستفيد منه فكل واحد منا مستفيد في هذه الحال فالإذن صحيح والشرط صحيح نعم وان اذن له في الوطن والتزويج جاز لانه منع منه لحقه فجاز له في وطن الامه او في تزويج الامه فيصح فان زوجها تزويجا فهي بحالها رهن او وطنها ولم تحمل فهي بحالها رهن أو وطعها وحملت بطل الرهن كما تقدم نعم وإن أذن له في الوطء والتزويج جاز لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه فإن فعل لم يبطل الرهن فعل فإن فعل لم يبطل الرهن لأنه لا ينافيه لأن موضوع الوط والتزويج لا ينافيه وإنما ينافيه متى؟ إذا وطيها فحملت بحر نعم فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لا يزم أن يجعل مكانه لانه لأنه دون له في التزويج والوط، نعم فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه وإن أذن له في ضربها فتلفت منه فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطئ أذن له في الوطئ فحملت أصبحت حينئذ أم ولد وبطل الرهن لأنه مأذون له في الوطء أذن له في ضربها لسبب من الأسباب فتلفت ماتت لسبب هذا الضرب فلا الراهن لا يضمن لأنه معدون له في هذا الضرب لكن إذا لم يؤمن له في هذا الضرب وضرب الأمة فماتت فيلزمه أن يضع مكانها رهنا آخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد